واسالك باسماءك يا, يا مؤمن يا, يا مؤمنو يا الله يا مهيمنو يا الله يا مكونو يا الله Ya mübeyinu ya Allah, Ya muhevinu ya Allah, Ya muzeyinu ya Allah, Ya muazzinu ya Allah, Ya. Muazzimu, ya, Allah. ya. ya يا, يا مهونو يا الله سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار